والخوف من الخاتمه قطع قلوب العارفين والخوف من الخاتمه مزق قلوب الصادقين العالمين لما نام سفيان الثوري على فراش الموت بكى وعلى صوته واشتد نحيبه فدخل عليه رجل وقال يا ابا عبد الله اراك كثير الذنوب تبكي الى هذا الحد خوفا من ذنوبك فاخذ السفيان الثوري عودا من الارض وقال له والله للذنوب اهون من مثل هذا ولكني اخاف ان اسلب الايمان قبل الموت سفيان الثوري يخاف من سوء الخاتمه ولكني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت فدخل عليه حماد بن سلمة وقال له أبشر يا أبا عبد الله أبشر يا أبا عبد الله إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين فالتفت سفيان إلى حماد وقال أسألك بالله يا حماد اتظن ان مثلي ينجو من النار? كلنا الا من رحم ربي يقول اتظن ان مثلي لن يدخل الجنة? اتظن ان مثلي لي يدخل الجنة? هذا ابو عبد الله سفيان الثوري امام العلم امام الزهد والورع. يقول اسالك بالله يا حماد. اتظن ان مثلي ينجو من النار وكان مالك بن دينار يقوم الليل يبكي وقبل الفجر يقبض على لحيته ويلجا الى ربه ويقول يا رب يا رب لقد علمت ساكن الجنه من ساكن النار ففي اي الدارين منزل مالك بن دينار وهذا نبينا المختار صاحب القلب الموصول بالعزيز الغفار يخاف يخاف